ولا شك إخوة الكرام أننا نحتاج أمس الحاجة ولا سيما في هذه الأيام إلى كثير من الأدب وإن أهل العلم كانوا يفضلون الأدب على العلم إذا تعارضا ولذلك كانوا يقولون كثير من الأدب مع قليل من العلم خير من كثير من العلم مع قليل من الأدب وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول جهزتني أمي لأذهب إلى ربيعه رحمه الله تعالى فقالت له أمه يا بني اذهب الى ربيعه فتعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه ولذلك اخوتي الكرام فان الله جل وعلا يرفع قدر الذين ادهبوا وتخلقوا بحسن الخلق فإن حسن الخلق أثقل في الميزان من كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يبلغ بحسن خلقه ما لم يبلغه الصائم القائم يبلغ في درجات الجنان بحسن الخلق ما لم يبلغه الصائم الذي يديم الصوم والقائم الذي يقوم طوال الليل ونحن في أيام هي من الفتن بل كثرة الفتن فيها وعمت وطغت حتى أن الأمور اختلطت على كثير من الناس ورأيت كثيرا من الناس يتكلمونا حتى في أهل العلم الأكابر وإذا بكثير منا يطلق لسانه ويتكلم ولا يتق الله جل وعلا ربه ولذلك إخوة الكرام آثرت أن أذكر نفسي وإخواني بحديث من تلك الأحاديث النبوية التي تحث على التادب ما بين الصغير والكبير وما بين العامة وبين أهل العلم الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه واخرج الامام الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم ليس من امتي بدلا من قوله ليس منا ليس من امتي من لم يجل كبيرنا وأخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء شيخ كبير مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن القوم أبطأوا أن يوسعوا له فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ليس منا إخوة الكرام نقف مع هذا الحديث نستخرج منه بعض الآداب والفوائد النبوية لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها في هذه الأيام خاصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا وسبب ورود الحديث أن شيخا كبيرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين تادبوا وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان يقول بعضهم تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيماناً تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيماناً دخل شيخ كبير يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الصحابه رضوان الله عليهم ابطؤوا في أن يوسعوا له مكانا في مجلسهم لم يتعمدوا ذلك لكنهم غفلوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلوم هؤلاء الاكابر رضوان الله عليهم ويعاتبهم فيقول ليس منا أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا فليس معناه أنه ليس على ديننا بل كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله ليس منا أي ليس متبعا لسنتنا ولا سائرا على هدينا ولا عاملا بعملنا ولا مقتد بنا وليس معناه ليس على ديننا أي أنه يكفر بسبب ذلك لكنه حائد عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته ودله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حمل علينا السلاح فليس منا أي غير متبع ولا مقتد ولا مهتد بهدينا هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا قف اخي وقفه اتدري ما معنى هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الصغير ومن لم يوقر الكبير ولم يعط لاهل العلم حقهم أنه غير متبع لهدي رسول الله ولا مستنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر خطير وهو على خطر إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي يوم القيامة وقد اجتمع الناس عليه ليسقيهم صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من حوضه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا فإذا بأقوامٍ تدفعهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء عليهم سيمات أمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا يوم القيامة بتلك السمات وهي آثار الوضوء كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإذا بالملائكة يدفعون أقواما من المتوضئين الراكعين الساجدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض، فيفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقد ادخر شفاعته لأمته يوم القيامة فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي فتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدثه بعدك لقد غيروا وبدلوا وابتدعوا وتركوا سنتك وحادوا عن هديك وطريقتك ولم يسيروا عليها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صحقًا سحقا فيسحبون إلى جهنم والعياذ بالله فيعذبون في النار على قدر أعمالهم فمن كان من أهل الإيمان يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة إن الشاهد من حديث هذا أن هؤلاء خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولنا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اوسع من قولنا خالفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنه قد تطلق احيانا ويراد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم اي جمله افعاله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثلاثة الذين أتوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها فقال أحدهما أما أنا فأصوم ولا أفطر والآخر قال وأنا أقوم الليل ولا أرقد والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء والرابع في بعض الروايات قال وأما أنا فلا أطأ فراشاً وغيره قال وأما أنا فلا آكل اللحم أتدرون لماذا قالوا هذا؟ لانهم استصغروا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقلوا اعمال النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها فقالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ينبغي علينا أن نعمل اعمالا أزيد مما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال لهم بعدما بين لهم هديه وطريقته قال هذه سنتي يعني هدي فمن ترك سنتي أو تخلف عن سنتي فليس مني إذن إخوة الكرام علينا أن نكون متبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترك هديه فهو على خطر عظيم فمن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقر الكبير ليس منا من لم يجل كبيرنا اعلم رحمك الله أن إجلال الشيخ الكبير أو أن إجلال من يكبرك في السن ولو كان صغيرا من إجلالك وتعظيمك لرب العزة جل في علاه فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إن من إجلال الله تعالى يعني من توقيرك وتعظيمك لرب العزة جل في علاه إكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذو السلطان المقسط فمن تعظيمك لربك جل وعلا ان توقر الشيخ الكبير قال الامام المناوي رحمه الله تعالى وانما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم وتدبروا إلى هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب وإنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإجلال وإكرام الشيخ الكبير لأنه تقلب في العبودية لله عز وجل زمنا طويلا كم سجد وركع هذا الشيخ لربه جل وعلا اتدري أخي شيخ بلغ الخمسين أو الستين أو السبعين من عمره شاب شعره ولحيته وانحنى ظهره كم صلى لربه عز وجل من الصلوات كم صام رمضان لله عز وجل إخوة الكرام أفيقوا أفيقوا إخوة الكرام فإن هذا الشيخ ظل زمنا طويلا يسجد ويركع لربه عز وجل وإن أردت أن تعرف حقيقة ذلك فاسمع لهذا الحديث حينما نام طلحة بن عبيد الله فراى رؤيا راى أن رجلين كانا قد أسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معا في وقت واحد وكان مجتهدان في العمل الصالح متساويان فيه ثم إن أحدهما خرج مجاهداً غازياً في سبيل الله ولا يخفى عليكم أجر المجاهد في سبيل الله فإنه من أعظم الأمور في الإسلام أن يجاهد المرء فخرج مجاهداً وقتل في سبيل الله شهيدا وحسبكم بعظم اجر الشهيد عند الله تعالى فراى طلحه رضي الله عنه الرجلين الثاني عاش بعده سنه سنة كامله ثم مات على فراشه فراهما طلحه فاذا بالذي عاش بعد صاحبه سنه ومات على فراشه اعلى في درجات الجنان من الذي غزا وقتل شهيدا في سبيل الله فتعجب طلحه لذلك لما يعلم من عظم أجر المجاهد الشهيد في سبيل الله كيف على هذا الرجل على صاحبه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنة قال بلى قال ألم يصلي لله عز وجل كذا وكذا صلاه؟ يا أيها الشباب لا بد أن تعرفوا حق الكبار عليكم فإن مجتمعا لا يوقر الصغير فيه الكبير لهو مجتمع سوء ويؤذن هذا بالتفكك والانحطاط فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم يعيش بعده سنه قال بلى قال الم يصلي لله كذا وكذا صلاه قال بلى قال الم يصوم رمضان بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك يعني هذا الذي بلغه تلك المنزلة أن صلى بعد صاحبه تلك الصلوات على مدى سنة كاملة وأدرك رمضان وما أدرك ما رمضان ومن أدركه صائما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا الذي عاش سنة واحدة سبق المجاهد الذي قتل شهيدا في سبيل الله لأنه كبره بسنة فما بالك بمن يكبرك بعشر بعشرين سنة بخمسين سنة كم تقلب لربه جل وعلى في العبودية ساجدا صائما متصدقا عاملا للاعمال الصالحة هكذا إخوة الكرام يبين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوقير الشيخ الكبير لأجل ذلك. وقد ورد في سنن أبي داوود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم البركة مع أكابركم إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ كان في بعضها خلل فهم أدرى بالأمور وأخبر لكثرة ممارسة للامور منا فلذلك لا بد ان نعرف حقهم فنوقرهم ونوسع لهم في المجالس بل لا نتقدم بالحديث بين ايديهم بين أيديهم واسمع فقد اخرج ابن ابي شيبه في تاريخه عثمان بن أبي شيبة في تاريخه بإسناد صحيح إن, أن عمر رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس على أشياخ بدر يعني على الأكابر يدخله في مجالس هؤلاء لأن ابن عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ومعرفة تأويل القرآن فكان ببركة دعاء رسول الله من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صغار سنه فكان عمر يقدمه لكن اسمع حينما دخل ابن عباس مع هؤلاء ماذا قال له عمر قال لا تتكلم يا ابن عباس حتى يؤذن لك فما تكلم ابن عباس بكلمة واحدة في المجلس حتى قال له عمر ما تقول يا ابن عباس والقصة مشهورة في سؤال عمر رضي الله عنه للصحابة ما تكلم أمره عمر الا يتكلم حتى يؤذن له بل اسمع ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن سهل أن أخاه عبد الرحمن بن سه ذهب إلى خيبر فقتل وكان معه محيصة بن مسعود فزعموا أن اليهود هم الذين قتلوا عبد الرحمن فجاء محيصة وجاء اخو القتيل عبد الله بن سهل, عبد الله بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أراد أخوه أن يتكلم وفي لفظ فأراد محيصة أن يتكلم وهو الذي شهد ما حدث لعبد الرحمن وكان أصغر القوم سنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وفي لفظ كبر الكبر يعني لا تتكلم حتى يتكلم من هو أكبر منك في المجلس لله در هؤلاء الذين تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأدبوا حقا فكان هذا الجيل هو خير جيل فتح الله جل وعلا على ايديهم الدنيا ودانت لهم العباد واذلوا رقاب القياصره والاكاسره وانتشر الإسلام في جميع الدنيا بأدبهم وحسن معاملتهم لا بسوء اخلاقهم فإن كثيرا من المسلمين خلقه يصد الناس عن دينه وانا لله وإنا إليه راجعون هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه الأكابر من الصحابة الكرام فيه أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الكبار فقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني عن شجرة من شجر البوادي لا يسقط ورقها مثلها كمثل المؤمن فجعل الناس يذكرون شجرا من شجر البوادي، وعبد الله صامت لا يتكلم فلما لم يهتد الصحب رضوان الله عليهم لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها النخلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج عبد الله بن عمر مع أبيه قال يا أبت والله كنت أعرفها قال ما منعك أن تتكلم قال نظرت إليك وإلى أبي بكر ولم يؤذن لي فلم أتكلم أو قال هبت أن أتكلم في حضرتك وحضرة أبي بكر هكذا تأدب وتربى أبناء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا اعلم رحمك الله أن إجلال الكبير مترتب على رحمة الكبير للصغير فإذا رحم الكبير الصغير أجل الصغير الكبير هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رتب هذا الترتيب في الحديث ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم الناس بالصغير صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هديه وتعامله مع الصغار وقبل أن أذكر الآثار النبوية في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار لابد أن أنبه على شيء اعلم أخي رحمك الله أنه ينبغي علينا أن نرفق بأبنائنا الصغار لنحببهم في دين الله عز وجل ونرغبهم في دخول المساجد وإن حدث منهم بعض المخالفات وإن ازعج ذلك بعض الشيوخ فلا يمنعوا من دخول بيت الله. ولا يطردوا من بيت الله عز وجل ولا يغلظ عليهم لكن يعلموا ويؤدبوا ويربوا ثم يحببوا في المساجد وقد سافرت منذ زمن قريب إلى مصر الجديده في مكان يقال له شارع كيلو بطرة فاذا بي ارى في يوم الجمعه وفي هذا المكان كم كبير من الكنائس للنصارى حوالي خمس كنائس في, في هذه المنطقة فلما كان يوم الجمعة وقبل صلاة الجمعة رأيت كثيرا من الشباب الصغير والأطفال يجتمعون بأعداد غفيرة حول الكنائس فسألت عن ذلك فقالوا لأن هؤلاء يسمعون إلى خطبة الجمعة وهم في بيوتهم فيتاثرون فدخل كثير منهم الإسلام بسبب سماعهم إلى خطبة الجمعة فماذا فعل النصارى فزعوا لذلك فاحتالوا حيله كانوا يجمعون الأطفال في يوم الجمعة إلى الكنيسة. ويجعلون هدية لا للأبناء فحسب بل للآباء الذين يأتون بأبنائهم إلى الكنيسة فمن جاء بابنه إلى الكنيسة له هدية قيمة ثم بعد ذلك الهدايا لهؤلاء الأبناء ويأخذونهم في رحلات ويخرجون خارج هذا المكان فيعلموهم ويؤدبوهم ويحببوهم في الكنيسة فانظروا يا عباد الله ماذا نصنع نحن مع أبنائنا الذين هم جيل المستقبل الذين سيحملون أكلمة الله عز وجل في كل مكان ويدعون إلى الله عز وجل لا, لا ينبغي أن ننفرهم من بيوت الله عز وجل بل يؤدب ويعلم آداب المسجد ولا يزجر حتى لا يكره بيت الله عز وجل. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث بريء ابن أبي بريدة عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة. فإذا بحسن وحسين يدخلان من باب المسجد وعليهما قميصان أحمران قصيران يمشيان ويعثران فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قطع الخطبة قطع الخطبة ونزل من فوق المنبر وسار حتى حملهما ثم صعد المنبر وقال صدق الله حيث قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإني رأيت هذين فلم أصبر عليهما حتى قطعت الخطبه ونزلت وحملتهما خطبة الجمعة يقطعها صلى الله عليه وسلم وينزل ليحمل غلامين صغيرين هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بل في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن جماعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن أو الحسين فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه أحد هؤلاء وقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قال إن لا نقبل صبياننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن اقرع ابن حابس التميمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقبل احد ابنائه فقال يا رسول الله اتقبلون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أصنع لرجل نزع الله الرحمة من قلبه وماذا أصنع لرجل نزع الله الرحمة من قلبه وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات هي زينب قالت إن ابن لنا مريض يحتضر فأتنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الأنصار فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه فدخل فحمل الطفل فإذا نفسه تقعقع كأنها شن فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبكى فقال سعد بن عبادة وتعجب قائد الأمة يبكي فقال يا رسول الله أتبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء بل يقول أحد الصحابة الصغار جلست في حجر النبي صلى الله عليه وسلم سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف وجلست في حجره ووضع يده على رأسي ويقول انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبية فيسلم عليهم ومر انس على صبية فسلم عليهم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أما أحدنا فلربما إن رأى أحدا يمر على مجموعة من الصبية جالسين وسلم عليهم لاستهزأ لا قال أنظر إلى هذا الرجل الذي يسخر من نفسه ويسلم على صبية صغار فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وان فعلته انت احبك هؤلاء وان احبوك اخذت بايديهم الى الله عز وجل فاثربت في تلك النفوس لان هؤلاء الصبيه سيصبحون رجالا فيحملون هم الاسلام بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعود مريضا نعم ويذهب إلى الصبي الصغير في بيته يقول انس بن مالك والحديث في الصحيحين كان لام سليم طفل صغير يكنى بأبي عمير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيتنا فيداعبه فجاء مره فراه حزينا فقال ما لي ارى ابا عمير حزينا فقالوا يا رسول الله مات نغيره عصفوره فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير ما فعل النغير بل اسمع أخي الكريم إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تجوز في صلاته وهي أعظم العبادات لأجل أن يترك طفلاً لأجل أن يسمع بكاء صبي أو يطيل في سجوده لاجل أن يترك طفلاً يلعب على ظهره ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه عليه وفي الصحيحين ايضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى مرة فأطال في السجود قال أحد الصحابة فرفعت رأسي فإذا بأمامة ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من صلاته قال ان ابني هذا ارتحلني جعلني راحله وهو يصلي ان ابني هذا ارتحلني فكرهت ان اقطع عليه ذلك فاطلت في سجودي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسهر على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وهذا العنصر الأخير من هذا الحديث الجليل أشير إشارات ولكني سأفرد بإذن الله عز وجل خطبة كاملة لهذا العنصر قال صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا حقه اعلموا رحمكم الله أن العلماء هم ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وإن فضل العالم على العابد لا على المستهتر لا على عامه الناس بل على العابد والعابد الذي يجتهد في عباده ربه مع نفسه يكف شره عن الناس لا يعلم احدا ولا يؤذي احدا بل يتعبد لله عز وجل صياما وقياما وغير ذلك وغير ذلك فإن فضل العالم على العابد كفضل يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادناكم وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب ليله البدر نعم إن العلماء إخوة الكرام هم حراس الدين وحماة العقيدة بسببهم تتنزل البركات والخيرات ويحفظ الله عز وجل بهم العباد ولملاه وان الله جل في علاه وملائكته الكرام حتى الحوت في الماء والنمله في جحرها لَيَسْتَغْفِرُونَ لمعلم الناس الخير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل السماوات واهل الارض حتى الحوت في الماء والسماء والنملة في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس الخير قال أهل العلم إن الله جل وعلا يلهم تلك الدواب بكيفيه الاستغفار والدعاء لأهل العلم لأن أهل العلم هم الذين يعلمون الناس الإحسان إلى تلك الدواب فوصل فضل أهل العلم وتعدى حتى وصل إلى تلك الدواب إلى النملة في جحرها وإلى الحوت في الماء نعم إن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتوقير الكبير فما بالكم بأهل العلم؟ فما بالكم بورثة الأنبياء؟ لا بد أن يوقروا وأن يهابوا وأن يحترموا ولا يتكلم في حقهم وإن أخطأوا وأخطأوا لا يجوز لأحد أن يتكلم في أهل العلم أبدا ومن أطلق لسانه في أهل العلم ماذا سيختم له؟ اسمع ما قال أبو القاسم. ابن عساكر رحمه الله تعالى ذاك الإمام الجليل المحدث العظيم قال علم أخي رحمك رحمني الله وإياك أن الله أن لحوم العلماء مسمومة اعلم أخي رحمني الله, رحمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة وان عاده الله في هدك استار منتقصيهم معلومه ومن اطلق لسانه في اهل العلم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وان كانت الغيبه محرمه اي ان تذكر اخاك بعيب فيه إن كان ذاك محرم على العموم فلا سيما هو أكبر في أهل العلم ولذلك قال ابن حجن الهيتمي فقيه شافعي قال رحمه الله تعالى واعلم أن الغيبة من الكبائر وقد نقل العلماء الاتفاق أي الإجماع على ذلك وبعضهم قال إن كانت الغيبة في أهل العلم وطلابه وفي حملة القرآن فهي كبيرة من الكبائر وفي غيرهم هي أخف من ذلك إذا اخي الكريم ينبغي علينا أن نعطي لأهل العلم أقدارهم ولا نتكلم فيهم فإننا في هذه الأيام نرى عجبا عجاب إن كثيرا من طلاب العلم يتجرؤون على أهل العلم الأكابر ويتكلمون فيهم ويطعنون فيهم هكذا يكون العلم كلا والله فإن الأدب مقدم على العلم كما قررت في أول الكلام وكما قالت أم مالك بن أنس لابنها يا بني اذهب إلى ربيعه فتعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم فإن بالأدب وحسن الخلق ينجيك الله عز وجل وقد يهلكك الله تعالى بالعلم أما سمعت أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة ثلاثة من هؤلاء قارئ القرآن وفي لفظ العالم يؤتى به يوم القيامة فيقال فيعرفه الله عز وجل بنعمته عليه أن يسر له حتى تعلم العلم ثم يقال له ماذا فعلت فيه فيقول يا رب تعلمت العلم فيك يعني ابتغاء وجهك وعلمته فيقال كذب بل تعلمت ليقال عنك عالم وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله وإن كثيراً ممن يطلق لسانه في أهل العلم يكون مريضاً بمرض التعالم يعني يحب أن يرى لنفسه شانا فيقول فلان أخطأ فلان فلان لا يعرف شيئاً فلان مبتدع وقد هالني ما سمعت من بعض طلاب العلم الصغار بل لا يكاد يكون طالب علم وهو يتكلم في أكابر أهل العلم من أهل مصر فيقول فلان المحدث العلم فلان هذا هذا مبتدع وفلان هذا مبتدع وفلان هذا كذا وكذا ويطعن في أكابر أهل العلم اهكذا أمرك العلم مع أهله انظر أخي رحمك الله كيف كان حال العلماء بل كيف كان حال الطلاب من العلماء مع مشايخهم اذكر نبذه قصيره من باب التذكير وسافرد ان شاء الله عز وجل خطبه كامله لهذا الامر هذا عبد الله بن عباس الصحابي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل وهو أعلم الناس كما ذكرت آنفا بكتاب الله يقول عبد الله ابن عباس قلت لجار لي من الأنصار تعال بنا نذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اليوم كثير فنتعلم منهم فقال ويحل لك يا ابن عباس أو عجبا لك يا ابن عباس أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فترك ذلك يعني الإقبال على العلم وأقبلت أنا اسمع ماذا كان يفعل ابن عباس قال فكنت أذهب إلى دار زيد بن ثابت رضي الله عنه فأناام أمام باب داره وإن الريح لتسف الرمال في وجهي وأنا أمام باب داره ولو أردت أن اطرق عليه الباب فيخرج لي لفعلت فلما خرج زيد رضي الله عنه وراه هكذا قال يا ابن عم رسول الله الا ارسلت الي فاتيك فقال له ابن عباس كلا ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي فهذا اجلال ابن عباس رضي الله عنه لزيد بن ثابت بل أخرج ابن عبد البر باسناد صحيح في جامع بيان العلم أن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال كنا في جنازة وكان فيها عبد الله بن عباس وكان فيها زيد بن ثابت قال فلما انتهينا من الجنازة جئت بدابة زيد بن ثابت قال فجاء عبد الله بن عباس الحبر وأخذ بلجام الدابة ثم أمسك بها حتى ركب عليها زيد بن ثابت ثم أخذ بلجامها ليسحبها فقال خلي عنها يا ابن عم رسول الله خلي عنها يا ابن عم رسول الله فقال له عبد الله بن عباس هكذا امرنا ان نفعل مع علمائنا وائمتنا هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وأئمتنا بل اسمع أخي رحمك الله يقول محمد بن رافع وذكر ذلك الذهبي في سير أعلى من نبلاء حضرت مع أحمد بن حنبل ومع إسحاق بن رهوي عند عبد الرزاق الصنعاني فأدركنا عيد الفطر فذهبنا إلى المصلى وصلينا فبعد أن انتهينا من الصلاة أخذ عبد الرزاق أحمد وإسحاق وأخذني إلى بيته لنتغذى عنده فقال عبد الرزاق وعبد الرزاق شيخهم فقال عبد الرزاق لقد رأيت منكم اليوم عجبا فقال وماذا رأيت قال رايتكما لم تكبران لم تكبران في الصلاة في صلاه العيد فقال له أحمد وإسحاق رأيناك لم تكبر فتركنا التكبير قال وأنا رأيتكما لم تكبرا فتركت التكبير انظر أخي إلى إجلال هؤلاء الأئمة بعضهم لبعض إلى إجلال عبد الرزاق لأحمد ابن حنبل حتى أنه ترك تلك السنة حتى ينظر الى هذا الامام ماذا سيصنع وهي سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال اسحاق الشهيد جاء احمد بن حنبل وعلي بن المديني وهؤلاء ائمتنا الاكابر ائمه السنه ائمه الحديث جاء احمد بن حنبل وعلي بن المديني والشاذاكوني وآخر إلى يحيى بن سعيد القطان وهو شيخهم فصلى يحيى العصر ثم استند إلى اصطوانة يعني إلى ساريه عمود إلى سارية في المسجد وجلس وقام على رأسه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والشاذاكون وكلهم من الحفاظ وقفوا على راسه وهو يحدثهم بالحديث فلم يجلسوا هيبه ليحيى ولم يقل لهم يحيى اجلسوا حتى أذن المؤذن لصلاه المغرب من العصر إلى المغرب وهم يقفون قياما هيبه لهذا الإمام وهو إنما لم يأمرهم بالجلوس ليتأدبوا اسمعوا يا طلاب العلم إذا كان طلاب العلم هم الذين يتجرؤون على الأئمة والعلماء فماذا تركنا لعامة الناس إذا راك عامة الناس تتكلم في أهل العلم فماذا يفعلونهم انا لله وإنا إليه راجعون علينا إخوة الكرام أن نعطي لأهل العلم قدرهم وتلك النصيحة أنصح بها عامه الناس وأخص بها نفسي وأخص بها إخواني من طلاب العلم أن يتقوا الله جل وعلا في أهل العلم فلا تخطئ فلانا ولا فلانا وإن خالفته في الرأي فلا ينبغي لك أن تطعن فيه أبدا لأن النتيجة ستكون كما قال الحافظ بن عساكر رحمه الله تعالى ومن أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وكم رأينا وكم رأينا من طلاب علم كانوا يجتهدون في الطلب لكنهم ما تأدبوا ولم يتربوا وكانوا يقدحون ويطعنون في العلماء فانتكسوا والعياذ بالله وحادوا عن طريق أهل السنة أصلا وهذا أمر مشاهد وهي عادة الله عز وجل في من يفعل ذلك بأهل العلم في هذه الأيام إخوة الكرام لأنها أيام فتن تجد خلافا في الآراء بين أهل العلم هذا له راي على رأسنا وهذا له رأي على رأسنا وإن خالفته في الرأي فلا تذمه ولا تطعن فيه ولا تقول اخطا لا تقول تعجل لا تقول تأخر هكذا أردت أن أوصي نفسي وإخواني أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا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 اللهم اجعل مصر يا ذا الجلال والاكرام امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا من يحكم بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ مصر يا ذا الجلال والاكرام من الفتن والمحن إنك على كل شيء قدير اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تجعل للكافرين والمنافقين على المجاهدين سبيل. واجعل للمجاهدين عليهم سلطانا مبينا اللهم عجل بموت بشار يا قوي يا عزيز اللهم أرنا فيه آية يا قوي يا جبار اللهم أرنا فيه آية اللهم اشف بموته صدور قوم مؤمنين وجعله عبرة للطغاة والظالمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام لا تدع اللهم فينا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا سددت دينه ولا معصرا إلا يسرت عليه ولا مكروبا إلا فرجت كربه يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه